اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسوله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محتذاتها وانه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ايها المسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله واثبتوا على صالح العمل فإن تقوى الله سبحانه وتعالى تضير القلوب والأفهام وتنشر الخير والسلام وقد أوصى الله جل وعلا عباده بالتقوى فقال سبحانه ورقدوا الصيّن الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم وَإِيَّاكُمْ أن تتقوا الله وأخبر عز وجل عن أسباب حصول التقوى عند المسلم ومنها الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معاشر السابعين إن في آيات الصيام التي ذكرت في القرآن عدة أحكام وعده آداب من جملة تلك الآداب التي ذكرت في آيات الصيام آية ذكر الله جل وعلا محتويه على عباده عظيمة ينفل عنها كثير من الناس بينها في قوله عز وجل في اثناء ايات الصيام واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه عباده ايها المسلمون عباده عظيمه تظهر العبد ذله بين يدي الله وحاجته الى خالقه وتوحيده لذلك الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء ولا يمكن ان يستجيب الدعاء من العبد الا الله وحده لا شريك له وما سوى الله فان دعاءهم لا يستجيبونه ولا يحققون مطالب داعيهم فالله جل وعلا وصف نفسه بقوله له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ويقول عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من تفلير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وأما الدعاء الخالص الذي يدعوه العبد موحدا لله سبحانه فإن الله جل وعلا يوضاه من عبده ويحبه منه ويرفعه به ويكفر عنه به سيئات ويرفع له به درجات ويحط عنه به خطيئات ولكنه لا بد ان يحقق مع العبادة التي تؤهله لهذه المرتبه العظيمه لذلك اول صفة ذكرها الله جل وعلا في هذه الايه هي صفه العباده فقال واذا سعلك عبادي وهذه اضافه التشريف والتكريم والرفعه ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص اطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا فكون العبد يعبد الله عز وجل هذه اعظم رفعة الله وهذا اعظم شرف الله ومع الايه ان من تمرد على عباده الله وانحرف عن منهج الله فانه غير مؤهل لاستجابه الدعاء الا ان يعود الى عباده ربه سبحانه ويلحده حق توحيده ويخلص عبادته له ويستمسك بمنهجه ويؤمن ويرشد فإنه يتاهل لهذه الطاعه ولهذا الشرف وهو شرف الدعاء والتضرع والابتهال بين يدي الله سبحانه وتعالى والدعاء بحد بحب ذاته من اعظم العبادات بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده الدعاء هو العباده يوم أن يدعو المسلم ربه فانه يعبده بهذا الدعاء ويرجوه بهذا الدعاء يرجو ثوابه ويخاف عقابه ويتوب اليه لان من شان الداعي والمتهل والمتبرع ان يكون منكثرا ذليلا بين يدي الله عز وجل فلا يمكن لمن يرتكب المحرمات ويتمرد على الواجبات ويرتكب صحب الله سبحانه ان يتذلل الا اذا تاب واناب واخلص وعاد الى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه التائبين ايها المسلمون ان هذه الايه التي ذكرت في ثنايا ايات الصيام لتبين مكانه الدعاء وخصوصا في اوقات الاجابه وفي مواسم الخير كشهر رمضان في نهاره وفي لياليه فقسبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعاء الصائم مستجاب وأن للصائم دعوة مستجابة وأن للصائم دعوة مستجابة عند مفر ودعاء والدعاء في بالسجود وإظهار الحاجة والإلحاح كل ذلك مما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من عباده وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ولما كان الدعاء بهذا الشرف وبهذه المكانه فانه لا يحصل ليه عبد الا حين يكون محسنا في عبادته الاخرى محسنا في طهارته محسنا في صلاته محسنا في صيامه محسنا في زكاته محسنا في بره وصلته محسنا في خوفه من الله عز وجل بان يمتلئ قلبه بالخوف من الله والوجل حتى يفزع الى الدعاء والى طلب الحاجه من الله سبحانه وتعالى فقبل ان يترفض اللسان بالدعاء يكون كسبكه القلب الى ذلك الدعاء والله جل وعلا يقول ان الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما اتوا والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فللدعاء مؤهلات للدعاء صفات وخصائص ومزايا ومقدمات ينبغي ان يتخذ هذا العبد حتى ينال الاستجابه من الله سبحانه وتعالى ولذلك احتوت هذه الايه العظيمه التي ذكرت في اغناء ايات الصيام احتوت على شروط استجابه الدعاء وعلى مؤهلات استجابه الدعاء واذا سالك عبادي عني فاني كريم اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حصول الدعاء اذا دعان الاستجابه فليستجيبوا لي والاستجابه هنا معناها أن تؤدي ما الله به أمر وأن تجتنب ما نهى الله عنه وزجر بعد أن تكون قد آمنت وصدقت بكل ما به أخبر فلقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال عز وجل في وصف عباده الصالحين انهم يستجيبون له وأنهم ينبون دعاءه، فوصفهم سبحانه وتعالى بهذه الصفات، والذين استجابوا لربهم وأقام الصلاة، لذلك وصف بهذه الاستجابة، وأن الاستجابة التي يؤدونها تنبئ عن حياة كربهم. إنما يستجيب الذين يسمعون ألا يا عباد الله افتنسكوا بالاستجابة لله سبحانه وتعالى وبالإيمان به وبالرشد الذي من شأنه أن يركع باصحابه إلى مكانة استجابة الدعاء من العظيم المتكبر الجليل سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا قد حث عباده على هذه الطاعة وبين أنها لا يمكن أن تحصل الاستجابة من غيره قال عز وجل يا أيها الناس ظلم مثل تستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخرقوا ذبابا ولن يخرقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكذوه منه فاعطى الطالب والمطروب وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون اللهم بارك لنا في كتابك الكريم وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلنا من عبادك العالمين العاملين الصالحين وصلحين الوداث المهتدين إنا قولي ذلك ونقاتل عليه أقول قولي هذا واستغفر الله علي ولكم استغذروه وادعوه يسجب لكم إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونتبه إليه ونعوذ بالله من شرور وارجصنا وسيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان نبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين اما بعد فاتقوا الله عباد الله ايها المسلمون إن المتأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه بهذه العبادة وهي الدعاء يجد أنه كان يؤذيها عقب العبادات الأخرى في غالب أحيانه وأحواله عليه الصلاة والسلام إذا تطهر وتوضا دعا الله سبحانه وتعالى وإذا صلى أدى الواجب أدى الغريضة وتكرر الله عز وجل بالنوافل من, من الصلوات دعا الله سبحانه وتعالى إذا صام وأدى ما عليه من هذه الفريضه دعا الله عز وجل تفطره إذا رشع وفجد بيد الله سبحانه في القيام في السحر دعا الله وابتهل إليه وتنظرق يديه إذا كان بالجهاد في سبيل الله ومناجدة أعداء الله فإنه يأفعدي إلى السماء ويقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهذا من أحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ويكثر من مناجاته لربه ويرفع يديه حتى يسقط لداءه فيقوله حتى يصبب لدابه فيقوله ابو بكر رضي الله عنه حسبك مناجاه لربك يا رسول الله انه صلى الله عليه وسلم كان يبين للامه بهذه السيرة العظيمة ان الدعاء ليس من امر ليس صادرا من قطاع الصلاة ومن الواقعين في أوحال المعاصي والمنكرات وإنما يكون من صادقين مع الله عز وجل أن تدعو الله قلوبهم قبل أنفنتهم أن تتذلل بيدي الله جوارحهم وتخضع بيديه ركابهم قبل أنفنتهم وكان بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يكبر إلا طيبا جميل يحب الجمال وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين ثم لك الرجل يطيل السفر اشعث اغبى يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له أنا يستجاب له لذلك أنا يستجاب لهذا له النوع من البشريه الذين تفتحموا المحرمات ودخلوا في مستنقعات الرذائل والمفسدات ان يستجاب لذلك ومعناه ان الذي يدعو الله عز وجل ويحب حصول الاجابه ان يطهر نفسه من تلك أن المتمثله في اكل الحرام وشرب الحرام والتغذي بالحرام ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكون مجابة دعوة وأيما جفد دبتك الحرام فالنار مولى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلنتامل عباد الله في لداء الله عز وجل العباد بقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الثبات للأمر خلتدعوا الله عباد الله بأن يثبتكم على طاعته وأن يثبتكم على العبادة وعلى الطاعة وأن ينجينا من المعصية التي انحرف إليها كثير من الناس فإن هذه الأيام وهذه الليالي من المواسم العظيمة وان لكم إخوة من المسلمين يحبون دعاءكم لهم من المرضى والأسرى والمحتاجين والمضطهدين ومن حلت بهم الكوارث ومن حلت بهم العقوبات وغيرها من أمور التي قدر الله سبحانه وتعالى فعليكم عباد الله أن تجتهدوا في الدعاء لأنفسكم والجميع المسلمين فإن ذلك من سرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو للمسلمين والنسلمات ويقول عليه الصلاة والسلام من استغفر للمسلمين والنسلمات كان له بكل نفس حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله معلما للبشريه وهذه للبرية فقد أماكم الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم وقد قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وربهم عن سائر أصحابه أجمعين والأنصار والمهاجرين وعن باحسان بإحسان اليوم الدين وربهم عنا معهم برحمتك وعفوك يا أكرم أكرمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنه حسنة وكنا عذب النار اللهم آت نبوسنا فكواها وذكها انت خير من ذكاها انت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين افتجابوا لك وآمنوا بك فاسجف دعاءهم واجعلتهم الراشدين اللهم آل الحق حقا وارسوها اتباعا والباطل باطلا وارسوها اتنابا واجعلنا من عبادك المؤمنين يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا ولآباهنا وأمهاتنا وأن تغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات وأن تغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات الأولين والحاضرين ومن هو هذا إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون